في الجهة التي يكتب الله لها إن شاءت سارت شمالاً أو جنوباً وشرقاً وغرباً وإن شاءت أخذت الكرة الأرضية كلها تسوق الناس كبارهم وصغارهم مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم عاقلهم ومجنونهم رجلهم وامرأتهم تسوقهم جميعاً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 يا آخر الأشرات من أمر الدنيا وأول الأشرات المدخلة إلى الآخرة. قال أول أشرات الساعة ناعم تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشريهم وأول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت وإذا غشى الرجل المرأت فغلب ماإنه نزع الولد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 حشر الناس إلى أرض المحشر. هذره المفزع، المخيف، والنار تخرج لا يستطيع أحد إطفائها، وهنار عجيبه. إن بات الناس ليلا لم تلتهمهم وتحرقهم كلا، بل تبيت معهم تنتظر. ثم إذا سيقظوا سارت.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 على الخيل تأتيها آفة في آخر الزمان مرض فتموت والناس يريدون الإبل ليسافروا عليها قال حتى إن الرجل لا يعطي الحديقتة يعني الحديقة الحسنة العظيمة في الشارف ذات القتب فلا يقدر عليها رجل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 قد نشر الثوب والمشتري يتأمل هل يشتري أم لا فينفخ في الصور فيصرعان قال ولا تقوم النساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يأكلها ولا يضعها ولا تقوم النساعة والرجل ماضٍ بلبن لقحته ماضٍ بلبن لقحته قد حلب ناقته وحمل لبنها إلى بيته فلا يشرب تقوم الساعة عليه قبل ذلك قال ولا تقومن الساعة والرجل يليط حوض إبله يصلح الحوض حوض من حجارة وطين بجانب بئر، فهو يستخرج الماء من البئر إلى الحوض لتشرب الإبل، فهو يصلح الحوض ليسقي فيه الماء، يسد ثقوبه يصلح شقوقه، فبينما هو يصنع ذلك استعدادا ليملأه بالماء لإبله.